ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب هبت نسائم الرحمة ووصلت البشارة للمنقطعين بالوصل وللمذنبين بالعفو وللمستوجبين النار بالعتق فيا لها من بشارة سارة ما أشرف ما أكرم الله عز وجل علينا به من حلول شهر رمضان نسأل الله تعالى أن يرزقنا فيه حسن الصيام وحسن القيام وحسن سائر العمل الصالح الذي يرضيه عنا قال الله يا أيها الإنسان إنك كابح إلى ربك كدحا فملاقيه قال قتادة كدحك يا ابن آدم لضعيف فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوة إلا بالله أخذ بالكم المعنى يا أيها الإنسان إنك كادح الكادح هذا فيه بقى هنا في طاعة الله إنك كادح إلى ربك كدح فملاقي كدحك في طاعة الله ضعيف فمن استطاع أن يكون هذا الكدح أفضل وأعظم فليفعل وطريقه إلى ذلك أن يستعين بالله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله زمان رمضان قلنا زمان فاستبقوا الخيرات زمان وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين حجم الحاجات الأساسية اللي يحصلها العبد الصالح في رمضان ثمرة التقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فطريق المغفرة طريق العتق طريق ثمرات رمضان العظيمة لا يكون إلا باجتهاد وجد وكدح قال الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم نحتاج اليوم إلى أن نتكلم عن حال المكتهدين في رمضان كيف تكون بحق مجتهدا في رمضان قبل ما أقول المجالات اللي احنا محتاجين احنا نجتهد فيها في رمضان عايزين نعطي وصايا ونصائح لمن يريد ان يشمر في رمضان هذا العام ويبذل قصارى جهده في طاعة ربه اللي فعلا عنده الاحساس اللي فعلاً هيعرف يعني إيه رمضان في حياته حيجد القصار الجهد هيبقى متحسر على كل لحظة في رمضان ألا تكون في طاعة الله حيحقق في رمضان قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت حيجعل كل لحظة كل ثانية في طاعة الله فعشان يوصل لمرتبة المجتهدين المشمرين لازم يفقه الطريق الطريق مش سهل ان انت تدخل اول يومين ثلاثة وتقول انا هعمل ختمة كل يوم وانا هعمل ورد اذكار كل يوم عشر تلاف وحعمل وحعمل وحعمل, وحعمل ممكن فعلا تشتغل يومين ثلاثة بالطاقة بتاعة الانطلاقة الأولى دي طاقة الدفع الأولى تشتغل كده لكن حتنقطع ولا تستطيع أن تكمل الطريق لأنك لم تفقه الطريق فعشان كده عايزين النهاردة نحط وصايا الوصايا في مجملها كيف تتحرك في زمن رمضان يوم بيوم تمشي زي محتاج عدة إيمانية حتى تستطيع أن تبلغ هذه الثمرات العظيمة في رمضان أول شيء عليك أن يكون عندك هذا الدافع الذاتي المتجدد في استفراغ الوسع في الطاعة عايز دافع بس المشكلة ان الدافع ده أنت هتسمع دلقة الدرس أو هتصل لك موعظة طيبة هتقرأ كتاب هتشحن البطارية الإيمانية بتاعتك بوسائل شات الوسائل دي ضعوبك انت هتشتغل بها يومين ثلاثة وبعد كده لا تعيد شحن البطارية من تاني فبالتالي ينقطع الإرسال وتنقطع حرارة الإيمان فعشان كده احنا محتاجين ازاي يبقى عندي مشحنات منشطات, منشطات تنشطني إيمانيا متجددة اول منشط ومهم جدا ان انت تبقى حطه قدام عينيك منشط استشعار النعمة احنا اتكلمنا على المعنى ده باستفادة في المحاضرة السابقة كيف تشكر نعمة رمضان منشط مهمة قوي ان انت كل شوية اكتب ورقة بخيرات رمضان وحطها قدام عينيك واستشعر المعنى بالعكس زي ما قلنا يعني تستشعر نار فتعرف يعني ايه تستشعر زنب فتعرف يعني ايه مغفرة تستشعر بعد تعرف يعنيه قرب هو ده لو حطيتها قدام عينيك وبدأت تستشعر الخطر هو ده اللي هيولد الدافع حاجة من الحاجات تولد عندك الدافع ده انك تحط نفسك في بعض المواقف والظروف اللي فعلا تهيج المشاعر الايمانية عندك تفوقك تطلع الطاقة الكامنة اللي مش طلعة دلوقتي ومفروض انها وده وقتها انها تطلع وتستفرغ جهدك في الطاعة وهنا الخوف فعشان كده ممكن يكون الموضوع انت محتاج بعد ثلاث اربعة ايام زيارة قبر لا زيارة قبر بالليل بعد صلاة التراويح وتنزل قبر مفتوح بجد لانك لما تبتدي بقى تحس قرب الاجل تحس بالمعنى تنفض من قلبة معاني الدنيا حتى الفاتك بعد التراويح يعني خدنا الناس وطلعنا بيهم زيارة قبر وكان القبر مفتوح في ناس كانوا لسه جايبين عربية جديدة وناس كانوا عاملين كذا وكذا الموقف وصل الرسالة اكتر من مئة موعظة احنا طالع عشان اغير العربية وعلشان اتجاوز بعد مش عارف بعد رمضان وعشان وعشان وممكن كل ده يروح في ثانية أنا لازم أعيد صياغة أهدافي لازم أبرمج دماغي من تاني أنا بفكر غلط هو ده فالمعنى ده بيوصل بالزروغ دي أنت تحط نفسك في حاجة زي كده أنا قلت حاجة من الحاجات عايزين نروح مستشفى قسم الحروق عشان تجدد معنى العتق فتبتدي تبص كده شايف حاسس اوصل بقى افتح بقى قلبك ينفتح شوية المعاني دي فوق هو ده مهيج لهذه المشاعر الإيمانية اللي تتولد عنها ان انت فعلا انت تعمل حاجة فالمعاني دي محتاجين ان احنا نمشط نفسنا بالخوف في نفس الوقت قلنا استشعار النعمة فده شكر وحياء الشكر والحياء يخلي الواحد برضه استشعارك بماذا نعمته عليك وماذا تقصيرك في حقه كل ما هتعرفه اكتر من باب الجمال صفات الجمال اتطور كده يا رب مفيش ارحم عليك منه ومفيش احن عليك منه وربنا يسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة وكل خير انت فيه النهاردة منه وانت في الاخر تقابل ده كله بالمعاصي والسيئات والمخالفات بس المعنى ده انه يبقى من جواك فعلا الاحساس ده يبقى الواحد عايز بس يعمل اي حاجة من باب الحياة فده آخر منشط مهم جدا من المنشطات بعض الناس بيجي بطريق تانية خالص يعني ده يأتي من سكة الخوف وده بيأتي من سكة الرجاء من سكة استشعار النعم بعض الناس تلاقيه يأتي من سكة تانية مختلفة مفتاح قلبه مختلف البعض ممكن يحتاج إلى انه يعدي عليه موقف معين يستشعر فيه المعاني دي يحتاج الى مواقف خاصة يعني ما تقول له رمضان ونعمة رمضان وحصل وحصل هو ما بيجيش الى بطريقة تانية خالص فده يحتاج ان هو يعدد نعم بطريقة مختلفة يعني تعدد نعم رمضان عليه من اسلوب ده لا ده هو لما ربنا ينعم عليه مثلا في زيادة رزق في كذا وكذا ده اللي بيجيبه فهكذا يعني كل واحد ليه طريقة مختلفة يتفتح بيها قلبه ويتنشط بيها لطريق الله سبحانه وتعالى اذا اول شيء الدافع خوف رجاء حياء شكر للنعمة كل المعاني دي يتولد عنها استفراغ الوسع في الطاعة انك تعرف حاجة مهمة قوي انت خايف انك تكون منافق مش خايف انت مستشعر ان الترمومتر بتاعك في علو ونزول ولا ثابت ولا ايه الاخبار بتشتك الأمرين من التذبذب والتردد وتقلب الأحوال بشكل مر وبعمل زنوب وحشة قوي وما يحقش إن واحد يكون عارف طريق ربنا ويعمل كده ولسه الغاية دلوقتي مش عارف أخلاص منها عندك المشاكل دي نفسك تبلغ منزلة المخلصين إنك فعلا تبقى مخلص لله علامة الإخلاص هذه قيل لذنون متى يعلم العبد انه من المخلصين قال اذا بذل المجهود في الطاعة واحد اتنين واحب سقوط المنزل عند الناس خدوا لكم المعنين انه الاول خالص يبقى عايز يبذل صارى جهده في طاعة الله وتاني حاجة مش عايز حد يطلع عليه ولا على عمله ولا عايز حد يشير إليه بالبنان ما شاء الله بيعمل وبيسوي وكذا بالعكس يريد أن يصف عمله كله لله ودائما أبدا نقول أن خليج صافي خير من بحر كدر عمل ربما يكون قليل لكن يتحقق فيه معنى الإخلاص أفضل كثيرا من أعمال أرقام وحاجات وفلال خالص معنى الإخلاص مش متحقق بالتالي ركن القبول ينعدم فيبقى العمل حادث عايزين هنا يعني نحط ملاحظة مهمة احنا عايزين نقول استفراغ الوسع في الطاعة طيب احنا قلت فقه الطريق معنى كده يا شيخ ان انا اول ما اخش اجيب ختمة مثلا في ثلاث ايام او ختمة لو انا قدرت اكتر من كده شرف الزمان فممكن تختم كل يوم اجيب ختمة كل يوم انا ممكن اقعد كده اول يومين ثلاثة اعمل كده معنى كده ان انا اعمل ارقام بقى اجيب في الاذكار كذا وفي القيام كذا وكذا وكذا لا هي المسألة محتاجة انت تبقى عارف كويس قوي نفسك وازاي تقدر تتدرج بيها لغاية ما توصل الى زمن العشر الاواخر فتستفرغ قصار الجهد ان في الاول خالص انا بقول دايما في اول خمس ايام تجري خمس ست سبع خطوات وبعد كده تبتدي تهدي الموضوع شوية ويبتدي الأعمال تتدرج يعني في الأول أمشينا خمس ست خطوات وبعد كده أمشي خطوتين خطوتين خطوتين خطوتين معدن أهدج شوية أمشي خطوة خطوة خطوة لغاية ما ييجي بقى على زمن بقى 17-18 رمضان آخر خمس أيام قبل العش تبتدي أنت تعلي قوي قوي قوي بقى وتتنشط تماما علشان تدخل زمن العش وانت فاهم فلازم العملية بالتدرج بالتدرج ده تبقى فاهم يعني ايه طريق الله عز وجل ربنا قال لا تغلو في دينكم وقال الله لا يكلف الله نفسا إلا بصعه النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا هذا الميزان فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا فبالتالي ما تجيش انت تاخد ايه حاجة من الحاجات دي تستفز بيها فتيجي تشتغل جامد دوي تنقطع انت ومش يعني مثلا واحد كان بيختم كل شهر هي ختمته كل شهر فهو شايف بقى الناس بتعمل ارقام فلاكية وعايز يعمل حاجة تانية خالص وفكر يعمل حكاية دي هو كان بيجيه في رمضان خمس ختمات هيحط بقى في اخر الموضوع خالص هيخليهم عشرة فيبتدي يختم كل ثلاث في الاول خالص لو هو مش ممهد نفسه للمعنى ده بعد شوية يدوبك هو اللي هيقدر يعمله هيشتغل في رمضان وهيقع بعض كيسا هيقع خالص بالنسبة له عمل فذ وكبير انه هو كان بيختم كذا بقى ضعف الاعمال بشكل كبير لا احنا مش عادلين ان يبقى كده ان احنا نتوقف عند صغر الاعمال ونترك باطن العمل احنا محتاجين ان نبتدي اشوفه هو كان بيختم ختمة ده كويس اوي لما يجيب اربعا مراتي يختم كل اسبوع ده كان بيجيب ختمتين كويس اوي لما يخليهم مثلا ست ختمات ولا حاجة وهكذا ده كده ويبتدي ينوع ما بين الأعمال حاجة من المظاهر مهمة نحن نقولها دلوقتي ان الواحد السعادة ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه في باب من أبواب الطاعة وخلاص اعتدها ولما تيجي تأموره بباب آخر من الأبواب الطاعات وربما يكون هو أفضل له تلاقيه يتكافل عنه ما يضرش هو بقى شهوة نفسه هنا واعتاد الطاعة دي بقى يحب دي بيحب القرآن وقعد شغال على كده انا لقيت المعنى ده كتير بيتكرر علينا روح لما احنا في الحرم مثلا تبقى قاعد شاغل ذهنك ان انت مثلا تجيب مثلا كل يوم ختمة ولا حاجه على اساس انه ايه كنا دائما نقول انه العمل اللي بيستحوذ على اكبر وقت فلو قلت له وطوف مرتين ثلاثة بيطوف وخلاص بعدين هيقعد هيعمل ايه طب نوع بقى جيب مثلا في اليوم صلي لك 100 مع النوافل وكاونت قاعد معتاك فتجيب الميت ما فيهش مشاكل خاصة يجي بقى هو يمسك في موضوع الختمة ويحس انه هو عمل كبير وهو ده اللي يشار إليه في البنان فتلاقيه متقاعز تماما في الأعمال الأخرى وده أحرى ديه وأفضل ليه انه هو ينوع ما بين الأمور وانه هو بالعكس ده يتقال له ما تختمش النهاردة والنهاردة صلي كذا ومنها بركع عكس أو عمل كذا وعمل على انه يقع عارف ان الصلاة هنا في الحرم بمئة ألف ويمكن ده النص المص بقى اللي مفوش كلام يعني كلام ابن عباس ان كل حاجة بمئة الف ده قول لصحابي انما هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي مفوش كلام وعباده الطواف اللي فيش حاجة انا بدي المثال علشان ناخد نفس المعنى ان انت محتاج لازم نوع من التنويع من التنويع ما بين الطاعات علشان خاطر اولا ما يحصلش حالة الملل او يحصلش في العكس حالة الاعتياد على شيء واحد فاتب انت متبرمج انا بتكلم على ان احنا اول خمس ايام خلاص بتبرمج نفسك بتعمل ايه اليوم حيمشي بالطريقة الفلانية هتمشي كده الصيام بيبقى بتروح شغلك الصبح وبتعمل كذا ايه اورادك ايه حوالك بتقرأ في نهار رمضان 3 او 4 جزاء وبالليل بتصلي قيام وبتعمل كذا وبتعمل كذا خلاص اول ما بتثبت الاوراد وبتبقى مشيت بتمشي على كده فاول ما بيحصل الاعتياد على الحاجات دي يبتلي المعنى الايماني اللي انت كنت داخل به يبتلي يروح من هنا نقع في أفات وبعد شفاية لقيه بدأ بقى جثة هامدة واقف يصلي خلاص لانه هو بيقدر البرنامج يعني الروتين الرمضاني المشهور فعشان كده احنا محتاجين نفقه هذا الامر فدايما لما يحصل الحكاية زي كده تغير انا قلت مش لازم كل يوم تتهجد خلف واحد صلي مع امام بجزء او جزئين او ما شابه على حسب اللي تصلي مع ولازم احيانا تتهجد مع واحد ممن يتهجدون او يجي في اوقات انت بقى تتهجد وحدك علشان خاطر برضو ايه بقى فيه تنويع ما بين الامرين ما تبقاش برضو تلزم حالة واحدة اورادك تتغير في الاوقات يعني احيانا تيجي مثلا انت حاطط ورد القرآن في وقت معين كده تيجي هنا تزود في يوم تجي في عدد من الركعات كتير قوي في الليل في يوم تيعمل نفسك ورد كبير زي ما هنذكر كده احنا بنتكلم المجتهدين في رمضان فواحد مثلا يجيب 100 ركع في الليل واحد تاني ويجي فيهم تاني يروح عامل ورد اخر في الذكر يجيب ركعتين يصلي فيهم بعشرة اجزاء رقم كبير جدا بالنسبة له. واحد تاني هيصلي عدد ركعات اكثر نوع ما بين الامر حتى يكون هذا افضل لعبادتك حتى لا تقع فيه مشكلة الملل او مشكلة الاعتياد فبيبتدي معنى الاخلاص يروح من العمل قال ابو الدرداء لرجل يقال له صبيح يا صبيح تعود العبادة فان لها عادة وانه ليس على الارض شيء اثقل عليها من كافر شوفوا المعنى هو يقول له اتعود عليها وفي نفس الوقت تبقى انت ايه تنوع ما بين الامور علشان خاطر اعتيادك ده ما يخرجش روح العمل منه طيب الوصية الثانية تحسس قلبك انا وقاعد بتكلم الكلام ده وانا عندي اهم من ان انا عاود اقول لكم فلان كان بيعمل, كان بيعمل كذا وفلان كان بيعمل كذا وفلان كان بيعمل كذا من اعمال الصلف الكبيرة انا مهم قوي ان انا عايز احس ان العمل هيسيب اثر ازاي يعني واحد هيصلي مئة ركعة ثم بعد ذلك ما اثروها على قلبه واحد ختم ختمة للأسف احنا احيانا بنحاول نعمل الكلام ده يعني بنضحك على نفسينا تقول له ايه الاخبار يقول لك الحمد لله لا ماشي الحمد لله بعض الإخوة السنة اللي فاتت انا ختمت الثمن ختمات في رمضان السنة دي وفتاعه كده ماشي انا قلت جميل وحاجة طيبة قوي ان الناس بقى تعمل اعمال لكن يا جماعة اين اثرها على قلبك انا السنة دي في البرنامج الرمضاني قلت انا عايز القلب يشرب القرآن. ربنا قال ونزل به الروح الامين على قلبك وانا محتاج المعنى كده انه يدخل جوه فعشان كده المعنى المهم قوي تحسس قلبك قلبك ايه الاخبار عملت ورد استغفار كثير وانت محتاج الكلام ده من دلوقتي الكلام ده من بدري فبق انت تعرف انت مين وايه المكان اللي انت تنفع تدخل منه على ربنا يعني احنا لما عما زمان كنا عاملين حاجة لو تفتكروا اسمها صنف قدراتك الإيمانية كل واحد مننا ليه قدرة ايمانية معينة فعليه ان هو يبتدي يستقصي جهده فيها انت قلبك بيجي بالاستغفار اشتغل بقى في الاستغفار كويس انت قلبك بيجي مع قراءة القرآن الكثيرة بعد جزئين ثلاثة لما تبتدي تشتغل في ناس كده انا بقول ساعات ان مثلا الواحد لما يتجاوز الالف استغفار يبتدي قلبه ايك انت ممكن بعشرة ممكن بمية ممكن بعشرين الف كل واحد على حسب حاله تمام محتاجين ناخد بالنا منه اوي تحسس قلبك راقب نيتك نية المرء خير من عمله واحنا في زمان ايمانا واحتسابا حاجة من الحاجات المهم اوي بلانا بنتكلم في تحسس قلبك حاجة من اللي بتقطع بينك وبين ربنا وبتكون سبب فإن احنا للأسف ما نخرجش في رمضان تقلب القلب وعدم استقامته كويس وإحنا دلوقتي عايزين يبقى القلب لا يزوغ أخطر حاجة تزوغ قلبك إيه لسانك لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فعلشان كده الوصية للمكتهدين في رمضان بلزوم الصمت تخفف بقى العملية شوية بجد يعني كلامنا يقل هزارنا يقل أنا بقيت أقول في الوصايا برضو للناس عامة يا جماعة بعد صلاة التراويح أرجوكم أرجوكم بلاش الكلام اللي بيحصل بعد صلاة التراويح ما هي بقى الواحد ده شاف صحابه وشاف الناس ويبقى قاعدة جميلة وقلتش حاجة خلي الكلام ده ما بين الأربع ركعات ما بين أي حاجة لو أنت حطاب تسلم على أخوانك وحاجة كده لكن بعد الصلاة مباشرة أنه أنت تتطالع بمعنى إيماني وشحنة إيمانية ما تضيعش بقى المعانيزة كلها في الكلام مع الناس فاخرج اخرج منها اركب عربيتك بإيه تقول أول حاجة تعملها أول ما تروح بيتك مصحفك تروح ماسك مصحفك وقاريرك شوية علشان تستغل الشحنة الإيمانية فعمل فردي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى فعشان كده المعنى مهم إن احنا نتحسس قلوبنا نقلل كلامنا نحصي عدد الكلمات في اليوم والليلة من صمت نجا. الوصية الثالثة تذكر أن على قدر اجتهادك ستكون منزلتك فلا تدع بابا للخير إلا وطرقته قيل للربيع ابن خثيم لو أرحت نفسك قال راحتها أريد فكل شيء نفيس يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله دايما تبقى حاطط المعنى قدامك فلولا معانى يوسف ما قيل له ايها الصديق ومن تلمح صبر يوسف وعجلت ماعز بان له الفرق وفهم الربح من الخسران كلام ابن الجوزي هكذا هو ده اي شيء نفيس تعرف انه يحتاج الى جهد و معاناة وتعب واستبار دايما يبقى المعنى ده قدامنا والآية دي من الآيات في كم آية كده الواحد محتاج يحطهم قدام عينيه في رمضان منها ايه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمية يعني كل ما سيجي وإحنا عادين نقول أرقام واجتهاد وشغل هتتعب وحتقاسي وهتعاني. وحتقاس فتبص كده والاستفهام ده يدغضغ قلبك هل تعلم له السمية؟ تعرف حد زيه؟ هو ده لو تعرف حد زيه افضل له لو في حد حيبقى أرحم عليك منه افضل له اشتغله نفسك تريدك الهلكات زوجتك أولادك مالك شغلك كل ده الدنيا دي توديك فين فكل حاجة مش هو ده القاطع هو انت بتفكر فيه هو انت ايه اللي مشغول به مش هي دي القاطع ودول كلهم مش هينفعوك ودول كلهم حيفروا منك يوم القيامة يوم يفروا المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغني فبالتالي حط المعنى قدامك علشان خاطر هو وبس هل تعلم له سمية فاستضر لعبادته فعلشان كده المعنى ان انت تبقى حاطت قدامك إنه بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى منزلتك على قدر بذلك وجهدك والمعنى هنا علشان توصل ليه لازم أكرر عليك معنى الاحتساب القصة مشهورة لكن روايات المسند فيها زيادة حلوة الراجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له متى الساعة؟ قال ما أعدت لها قال ما أعددت لها كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت وفي رواية ولك ما احتسبت من أن أقول إيه؟ منزلت الحب منزلت القرب فريقها الاحتساب عايز توصل لديه لك ما هو هنا هو كده رمضان يحتاج إلى هذا المعنى دائما نحن نحطه قدام عيننا عليك بالمجاهدة والاستبار قال بعضهم من أراد أن تواتيه نفسه على الخير عفواً فسينتظر طويلة بل لا بد من حمل النفس على الخير قهرة عشان كده في زمان رمضان تحتاج إلى أقسمت يا نفسه لا تنزلنا كلام عبد الله بن راح مش هتيجي كده إنها تبتدي تقول لها كذا محتاج ان انت تقول لها والله والله فأو رمضان ما يقل وردي في القرآن عن كذا بما تستطيع يعني ما تقعدش تقول أرقام يعني وانت في الاخر خالص بقى تقول لي بقى اجيب ورد الامام الشافعي واعمل مش عارف إيه ماشي انت كنت السنة اللي فاتت ختم كام زود ختمه على عدد اللي انت آخر حاجة وصلت له عشان نبقى نحس ان احنا في زيادة السنة اللي فاتت ختمت خمسة خليهم ستة ختمت كذا ده في الأعمال فانا عايز الاجنده الرمضانية دي تبقى موجودة سجل فيها الحاجات الاساسيه والمعاني اللي طلعت من جوه قلبك في رمضان هذا العام ماشي؟ طيب الأمر الرابع استعن بالله ولا تركن إلى عمل حاجة من الحاجات الخطيرة وإحنا اتكلمنا على كذا ظاهرة دلوقتي بنتكلم على الملل بنتكلم على حالة العجز والفطور وعدم مواتات النفس على الأعمال من الحاجات الخطيرة جدا أن أنت بتركن على أعمالك يعني أنت تشتغل. فبعد كده انت صليت مثلا صلاة طويلة او ما شاء الله ربنا فتح عليك في اعمال بر كبيرة فطرت كذا فطرت كذا تلقائيا تلاقي نفسك بدأت تركن على عملك الحمد لله احنا احسن كتير الحمد لله احنا كذا وراضي تمام الرضا عن نفسك ومعنى اللي هو قل بفضل الله في ذلك فليفرحه يكاد لا يمثل اكتر من خمسة في المية في المية من معنى اللي هو الحمد لله هي دي الشكر اللي ليها لكن التسعين في المية رايحة فين الحمد لله احنا كذا واحنا كذا واحنا كذا استشعار التميز الشخصي واستشعار الاستفاء مش بمعنى ان ربنا بقى مصافيني فانا محتاج ان انا اشكر النعمة لا لا لا ان انا اهل لذلك حتى ولولا يتكلم بهذه الكلمات لكن افعله بطول كده يعني بينه وبين ربنا بيحسر كده طب اعمل ايه احد الإخوة بيكلمني النهاردة ويقول لي انا عندي حالة انتكاس وكذا وكذا وكذا طب اعمل كذا عملت طب كذا عملت اعمل ايه تاني وصله هي المشكلتك الاساسية مشكلتك الاساسية ان انت ايه انا بعمل خلاص هو عمل هو بيصوف في شعبان وبيأدي رد كويسة جدا ومحافظ عليها وما فيش مشكلة وراكن عليها تماما المشكلة ان انا إلى الى اعمالي اعجب باعمالي فبالتالي أقع في هذا الوحل وحل العجب كتب الحسن العمر بن عبد العزيز لا تستعن بغير الله فيكي لك الله إليه ومن كلامهم أنهم كانوا يقولون يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك فبالتالي لا تعتمد على عملك فإن الاعتماد على الأعمال دليل العجب وهذا يحبط العمل ابن النون ليكن اعتمادك على الله في الحال لا على الحال مع الله فإن هذا من صفوة التوحيد ليكن اعتمادك على الله في الحال لا على الحال مع الله الحال دي ايه حل الامور العارضة زي البكاء حال زي لحظة كده انت تلاقي نفسك بتقنب فيها نفسك وبدأت ايه ايه اللي انا بعمله ده حال وبعد كده ترجع تاني للمألوفات انك قاعد في درس فممكن تتأثر شيئا ما وتبتدي تاخد قرارات وتعمل ولكن بعد كده ما بتمفزت الكلام ده فتعطي طول انا كنت في الدرس كويس انا كنت كذا انا اليومين اللي كنت قاعد فيهم مع كذا كنت كويس كنت في احوال اشياء عارضة تعرض ولا تثبت فبيقولي ايه بقى اللي يكون اعتمادك على الله في الحال فتاعتها تقول اه انا عارف من جواك لما تبتدي تحس بالمعاني دي تبتدي تقول انا عارف ان انا فيا خير يعني بس تقولش الكلام ده بالكلمات دي بس انت حاسس طالما انت بدأت تتكي وبدأت كذا وبدأت كذا انت كويس مين اجل انت وحش بس هي كانت غلطة بقى كده وخلاص انما الاصل ان انت ما شاء الله عليك الله اكبر حاجة يعني كده ايه هو ده فيبتدي يعتمد على الحال يعتمد على انه بيبكي من خشية الله لو ما دحكش على نفسه يعني هيبتري يقولك ما هي ما هي عين من ضرارة بالدموع من خشية الله ولوحب بقلبه بيجي ورقيق وكذا ده زي حال النساء النساء دموعهم سهلة فكتير اوي انها ممكن لو حد يعني اثر فيها بكلمتين طيب تبكي فبالتالي تقول انا خرفت من الدرس اول ما سمعت حاجة ولا تدعى قاعدت بكت كتير فتقول الحمد لله يعني احسن كده وتبقى هي عايزه ده وتروح تصلي برا الشيخ فلان علشان مثلا في رعائه كويس وحاطبت تعيط شوية عيطت خلصت هي وصلت للمرتبة اللي هي عايزها ايه اللي هي عايزها انها تبكي ولو بكت يبقى ده دليل على انها خاصية وعلى انها خاشعة وعلى انها من من من من للصبح بقى. خلاص ده احتص شخصي صحيح ممكن تقول لها تقول لها يعني انت حاسة ان انت كده بقيت كويسة تقول لك لا مش قوي على يعني انا مقصرة وكل حاجة بس يعني الحمد لله حسن من الزبان هي القصة مش كده هي بس بتقنع الموضوع لا هي كده ردت عن نفسها طالما بكت خلاص بيحصل للاخوة كده هو واقف وجنبيه اخ من اول الصلاة وهو من اول الحمد لله رب العالمين شغال وانت قاعد جانبه ايه يا عم في ايه واخنا ملناش قلوب زيك شغل العملية شوية فيبتدي واقف فمتحصر قوي عن العملية دي فطول الصلاة مش كامه حاجة الا ما قاعد في قلبه عشان يبكي عشان ما يبقاش شكله وعش كده الناس كلها النهاردة طلعت كذا مرة حصل مثلا في الدروس كان درس الخوف في المسجد فالدرس احنا طلعين فكل اللي طلع مش معي متضايق يعني عنده مشكلة مش بقى يحسس انه هو فعلا قسط القلب وانه واحد لازم يعمل كذا لا هو لو كان عيط كان خلاص كان رجع النفس بس ازاي هو قاعد وما يعيطش والناس كذا احيانا يكون بكاء القلب اعظم من بكاء العين وحوال السلف كانت كده الرجل كان يريثه مع زوجه بالسنين الطوال ربما يجلس معها عشرين سنة يبكي من خشرة الله وهي لا تدري المعنى ده عجلين بس نقرره مهم جدا ليكن اعتمادك على الله في الحال ولا يكن اعتمادك على الحال مع الله اوعى تركن على الحاجات دي اوعى تركن على ركعتين صلتهم ولا على جزئين عملتهم ولا ولا ولا ولا من الحاجات دي ان هذا صفوة التوحيد هو كده انه خلاص لا يرى لنفسه شيئا هو ده يا جماعة معنى التوحيد اللي محتاجين طربويا ايمانيا نحطه في القلوب مش ان احنا فقط نتكلم عن اقسام التوحيد ومعاني التوحيد بالاشكال النظرية اللي احنا عارفينها كلنا التوحيد معناه توحيد القصد توحيد العبادة يبقى مفيش حد في قلبك غيره ومفيش ركون من قلبك على غيره الامر الخامس من العدة احسان الظن بالله دي حاجة تانية بقى العكس انك انت لما تيجي تقول له انت لازم تزم نفسك انت فيك وفيك انت كذا انت كذا يبتدي يخش على طول في السكة الثانية انا مش نافع انا وحش انا حاسس ان انا خلاص ما فيهاش فايدة انا عملت كل الوسائل علشان اوصل صمت وقمت وعملت وسويت انا وحش طب وانت وحش يعني خلاص كده لا خلاص يعني اتقفل الباب فبالتالي هو هيبقى قاعد على الباب وخلاص يعني يعني لو ربنا شاء بقى انه يتفتح يتفتح انا عملت اللي علي اللي سنحل كتير من الناس كده في مع ربنا هي صحيح فيها إساءة أدب بالغة لكنهم بقولوش كلام بالفجاجة دي يعني لكن اللي سنحلهم بيقول كلام دي اللي هو ايه خبطت على الباب مرة اتنين تلاتة طب انا اعمل ايه يعني ما انا صليت وصمت وقلت واشتغلوا في الدعوة وعملوا وسويتوا خلاص اعملكوا ايه حاجة من اتنين ودي غلط يا إما الموضوع من الأول والآخر وأنا بذلت فيه قصارة جاهدة فأنا كده الحمد لله عداني العيب يعني ما فيش أي مشكلة فخلص كده تمام تمام نقف على هذا الحال والله إحنا بنقولها كده بنتهكم من هذه الأمور لكن ده لسا ودي مشكلة برضو إيه ركون على أعمال ما هو ركن على العمل أنا عملت طرقت الباب قلت صوم وصمنا قلت صلوا قيام قمنا لكن ما فيش فائدة ما ليش قلت أعمل إيه؟ ولو بصرتوا على عيوبه وبدأت تقوله ما أنا نبهتك لحب الدنيا وتأثيرها علينا في هذا الأمر إحسان الظن بالفاكرين يمنع الجود سوء الظن بالمعبود ويفتح أبواب الجود حسن الظن بالمعبود لو هتحسن الظن يبقى ربنا سيفتح عليك أبواب جوده وكرمه يبقى احنا محتاجين أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ان احنا نبقى وثقين يقين تام باننا لو بذلنا قصار الجهد ان ربنا لن يضيعنا هي زي ما قلنا المرة الفاسس يا جماعة والله الموضوع في كلمة احضر يقين هو موقن بالمغفرة وانت مذذب بالموضوع عندك شوية عشان كده احنا ما نحققش ايمانا واحتسابة يقين ايمانا يقين انه لو صم صيام حقيقي هينال المغفرة فعشان كده بيجود صيامه بيكتهد في القيام بيكتهد في كذا عنده يقين ده اللي نقصنا لو بقى عندك اليقين ده حلت مشكلاتك الأمر السادس، اجمع بين الكم والكيف دي مشكلة مزمنة في رمضان تبتدي تقول له اقرأ كل يوم ختمة يقول لك ابن القيم قال والله الواحد لو قرأ بتدبر وتمعن أفضل مئة مرة من قراءة هكذا من غير تدبر وتمعن فبالتالي لا أنا هتدبر وتأمل ثلثة بناعي زفهم يعني هو ما شاء الله فقه حضرتك ما شاء الله أعلى من فقه الإمام الشافعي يعني هو الإمام الشافعي كان بيقرأش معنا في رمضان كان بيعمل كذا مش صح عنه الأثر بذلك ليه كان بيستكثر في هذا الزمان ليه هم حوال السلف الأثر المشهورة قتادة اللي كان بيختم كل أسبوع ويجي في رمضان يختم في كل ثلاثة في أول عشرين ويجي في العشر الأواخر يختم كل ليلة كان بيعمل كده ليه وقتادة ده مش عالم ولا ده مش تبع للقصة يعني الموضوع فيه كم مراعة بس فيه كيف الموضوع سهلاوي خلي ختمة القراءة مثلا في النهار لفتح أقفال القلب ونخلي التدبر في القيام والتراويح وقلنا ساعتها تمسك كشكولك وتكتب عليه آيات توقفتني وتقعد تستوقف الآيات دي والمعاني دي عشان خاطر يبقى فيه تدبر فيها وأحيانا والله مع الورد السريع ده الواحد برضو تلاقيه كده وماشي ماشي, ماشي ماشي تروح آية كده جاية أيوانا ده أيوة. أنا أول مرة أحس أن الآية دي على أنك بتقرأ سريعا بس هي الفكرة حاجة اللي بيقرأ سريع وهمه آخر الص همه ده هو ده اللي بيخليه ينتفعش بالعمل انما هو بيقرأ بسرعة وهمه وهو بيقرأ انه ينتفع بيقرأ بنيه الاستشفاء قاعد بينزل ربيع القلب ده اجعل القلانة ربيع قلبي بينزل من النهر ده مية كده تغسل الخطايا والذنوب من قلبه فهو قاعد بيقرأ قاعد بيعمل كده مش هو قاعد بيقرأ معدين الحمد لله قرينا الورد يعني كده انا كان المطلوب عشرة تجزاء جزائجت, كان مطلوب 3 جزاء جبت كان مطلوب كذا جبت عشان كده ما بتحصوش بأثر العبادات الكبيرة دي فبتبتدي بقى يحصل ليه يقولك لا انا مش حقرة كده انا مش هنتفع أنا كل سنة الاخوة في الحرم معانا في الاعتكاف كل سنة يجوا لا مش حقرة كده ليه يا ابني لا مش نافع الموضوع كده مش هينفع ما هو ليه لان نيتك في القراية مشوبة هو ده المشكلة اجمع بين الكم والكيف الوصية السابعة تعود الإخلاص. عايزين فيها معنى؟ ألا وهو اعتياد عبادات سر. لإن رمضان عباداته أغلبها ضخش. واحد بيفطر صايمين معروف. واعرف بيعمل كذا. واحد بقيمه ترويح وبيتهجد. فمعروف. عبادته مفشوفة. حتى في الاعتكافات بات الأمور كذلك. ويا عبدالله إخوتي اليوم في ناس أعدمها ورجح حاجة اللي تقول لك شفت الشيخ فلان من اول صلاة القيام غاية دلوقتي قاعد واقف على رجليه فيه نص بتبقى كده ايه من ما قولهاش شغلانة قالوا لما انها تعطي سقف لده وسؤال ذا وماشا الله ده جاب كذا وده جاب كذا وده جاب كذا او الله جدا انا كل سنة انا اشوف المناظر دي يعني وانت قاعد فلان خلاص تشير اليهم بالبنان وخلاص ده علامة على على فساد الاحوال طبعا هذا شأن البطار اللي هو قاعد بيعملش حاجة غير ان هو يتفرج على الناس بس اجمع بين الكم والكيف وقلنا الوصية السابعة بعد كده تعود الإخلاص كنا عايزين نعمل اعمال سر فلازم يبقى في صدقات سر لازم يبقى في ركعات سر محدش يتطلع عليها خالص البيت كله خلاص مهيئ ان هو هينام الوقت ده وانت تروح جايب ركعتين كده في جوف الليل المظلم من غير ما حد يحس بيك انك لو خلوت اهلك راحوا في زيارة صله ارحام وحاجات كده ومعزومين هنا ومعزومين هنا دي فرصه ثمينة. ان اليوم ده تبان انت فيه على أصلك بقى اليوم ده اللي هو اللي بتفضي فيه عليك ان انت بقى تتهجد وحدك ونشوف هتعمل ايه عشان تعرف انت مرأي ولا لا علامة الرياء النشاط في الكثرة والخمول في الوحدة فاذا ساعتها ما جدتش وردك بتاع مبارح يعني انت واقف ورا الشيخ فلان الفلاني مبارح وجايب ايه صلى بخمس تجزاء ومفيش اي مشكلة تطلع بعدها تقول لنهضف والاكات ايه لو بتاع نضحك شوية والكلام من ده وخلاص تيجي بقى تعرف تجيبهم انت لوحدك مش المفروض ان انت في زيادة مش في نقصان والايمان يزيد وينقص ويزيده بالطاعة وينقص بالمعصية على قال وردك يبقى ثابت مثلا يعني تعرف تجيبهم لوحدك هو ده بقى اللي بيأينك انت بتاع مين انت بتاع نفسك ولا انت فعلا عبد طائع لرب العالمين الامر الثامن عايزين الجرعة دي؟ عشان تزيد علشان الشحنة الإيمانية دي تتجدد ايه اللي يجدد الشحنة الإيمانية عندك أكثر حاجة تجددها الشكر على نعمة التوفيق خلال الأيام الأولى دي هو ده اللي يخليك تكمل. هو ده اللي احنا عايزينه أول حاجة أول ليلا في رمضان مش النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صره أمر سجد كده الحديث بنص الحديث حديث في ابن ماجه وحسنه الألباني كان صلى الله عليه وسلم إذا صره أمر أو أتاه ما يصر به سجد وفي أحلى من رمضان معنى كده من جواه ان هو مثلا أول ما يعرف أنه بكرة رمضان يسجد ليه ما يحصلش أنه أنت بعد كده تديم الحمد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الناس أعمالا يوم القيامة الحمدون حديث كده يبقى دول من أفضل الناس يوم القيامة من أكثر الناس حمدا فلعشان كده محتاج انك تزيد في جرعة الحمد مثلا عملي تزود في سبحان الله وبحمدي وزود في الحمد لله في أذكار ضبر الصلاة والله لو تقالت صح تزبطك لو تقالت أذكار ضبر الصلاة صح والله تزبطك فهي تتقال كده ويطلع الحمد لله الحمد لله من القلب خلاص هتوفق لما بعد الأمر التاسع تعاهد عملك بالإصلاح علشان خاطر وانت ماشي من فقه الحال وفقه الطريق انك كل شوية تجود في العمل وتتعاهده بالاصلاح قال الله جل وعلا من عمل صالحا فلانفسهم يمهدون بمهد لنفسه قال وهيب لا يكن هم احدكم في كثرة العمل وليكن همه في احكامه وتحسينه فان العبد قد يصلي وهو يعص الله في صلاته وقد يصوم وهو يعص الله في صيامه إزاي يصلي ويكتب عاصية ويصوم ويكتب عاصية مش رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ورب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش فقد ركن القبول فقد الإخلاص فقد المتابعة فلو فقده صار الآن بالتفات قلبه عاصي بالذات ان هو بقى كمان لما توصل العملية الى حد كبير جدا في تعلق القلب بغير الله هو تعلق القلب بغير الله ده مش معاصية مش فيها جماعة معاصي القلوب هي المعاصي يعني البصة والكلمة وأكل مال الحرام وكذا مش فيه معاصي القلوب ومن معاصي القلوب الخطيرة جدا قلبك بيعصي له حين يلتفت الى غيره فتبقى هنا المشكلة فعليك بأن تتعاهد هذا العمل بالإصلاح قال الله ولا نضيع أجر المحسنين الأمر الأخير في الوصايا تعبد الله بالأفضل احنا بنتكلم من المكتهدين فانعايزك تجيب أحسن حاج فحقول لك شوية حاجات كده وتقول فيها ايه أفضل أفضل شيء تتقرب به إلى الله عز وجل في زمن رمضان أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع هل طلب العلم في رمضان مفضل على العبادة طلب العلم مفضل في رمضان أولا لنقف عند الحديث فضل في علم فضل في علم خير من فضل في عبادة يعني الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة فرمضان له عبادات خاصة لتحقيق هذا الحديث هو ده طبعا تعاهد القرآن خاصة مهم جدا ومن أفضل ما تتقرب به في زمن رمضان ده شهر القرآن تسمع فيه القرآن تقرأ فيه القرآن لو حطيت كل يوم شوية في البرنامج اليومي تحط ربع ساعة نص ساعة انك تمر على بعض الايات تستشعرها وتستودعها القلب وتكتبها المعاني دي قلنا تقعد بناسك معاك كشولك وتكتب فيه المراحضات اللي انت بتتوقف عندها فهذا علم فبالتالي من افضل ما تتقرب به الى الله عز وجل بعد كده القانون ان الفريضة مقدمة طبعا على النوافل فدي مهمة ايه عشان خاطر ايه عشان خاطر صلاة القيام والفجر طبعا واحد متهجد ساعتين تلاتة يتهجد وجيه بعد كده تحصل كتير لك بقى ايه اصلي ركعتي الفجر ويبتدي ياخد الطجع على شق الايمن تروح منه الجامعة لانه عادة بيبقى خلصان بيبقى فيش بقى او بتؤدى صلاة الفجر اصلا يعني باهمال شديد جدا لانه طول الليل كان تعبان وعشان كده أنا بقول لازم يبقى همدي نفسه قسط من الراحة ما بين القيام وما بين التهجد على اساس ان هو يقدر عشان الفجر بالنية انه يصلح الفجر طيب نتعبد الله عز وجل بالافضل يبقى الفريضة والوصية احنا اول وصية كانت تدارس القرآن تاني حاجة صلاة الفجر يا جماعة في رمضان لها خصيصة علشان دي افضل عند الله عز وجل من كل ده ابن خزيمة في الصحيح حط كده حديث وبوب عليه أن من أدى صلاة الفجر كانت قيام ليلة مش الفجر لاش وأورد هو الحديث باللظل ده من الرواية دي أنه من أدى صلاة الفجر في الجماعة كانت قيام الليلة بس الفجر روحته طيب من الحاجات كذلك الأعمال بقى كلها إيه أعظم الأعمال اللي تقدم في رمضان الصلاة أفضل الصلاة أفضل الأعمال إطلاقا من حيث الإطلاق لكن التخصيص في رمضان يجعل الأمر يتردد بين الصيام وبين لا. وبين الصلاة. طيب صلاتك صلاتك صلاة الجماعة عند أول الوقت أفضل الأعمال أفضل الفرائض من حيث الصلوات صلاة العصر وصلاة الفجر أفضل صلاة مطلقا صلاة الصبح يوم الجمعة صلاة الصبح يوم الجمعة أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل أفضل صلاة الليل ما كان مع طول القيام في جوف الليل المظلم طول القنوت وفي نفس الوقت يكون في جوف الليل المظلم في الثلث الأخير من الليل. صلاة القائم خير من صلاة القاعد أفضل السنن الوتر وصلاة الضحى صلاة الضحى لأنها صلاة الأوابين أفضل صلاة النساء ما كان حيث تبيث ما كان حيث تبيث يعني غرفة نومها أو نشابة طيب يلي أمر الصلاة من حيث الأفضلية الجهاد والحج طبعا ده مش معنا في زمان رمضان لا هذا ولا ذاك بيليها الزكاة يليها الزكاة والصدقة تلي الصلاة في درجات الإسلام أفضل الصدقات وأفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من ذلك أن تكون على القريب المعرض عنك أو على المعاد المبغد لك فيها جهاد للنفس شديد وفي نفس الوقت فيها تأليف قلب طيب أفضلها أن تكون في حال صحة لا مرض وأفضلها حال شح النفس لاحتياجك لها إن أنت تبقى تقيلة أوي عليك هي دي أفضل لا شك أفضلها أيضا سقي الماء أفضل الصدقة سقي الماء دلوقتي الكلدرات يليها طبعا طلبة العلم في معنى الجهاد أيضا وجاهدهم به جهادا كبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات ظل فسطات في سبيل الله عز وجل من حد خادم في سبيل الله أو طروقة فحل في سبيل الله اللي هي الصدقات الجارية اللي يتعدى النفع فيها أفضل الذكر أفضل الذكر القرآن وأفضل القرآن فاتحة الكتاب وأفضل المؤمنين إيمانة من تعلم القرآن وعلمه الناس أفضل الذكر المطلق التوحيد لا إله إلا الله ويليه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أفضل الدعاء ما أكثر فيه من الثناء على الله وأفضله ما كان في ساعة إجابة كيوم الجمعة ونحو ذلك أفضل الأخلاق التي تتقرب بها إلى الله خذوا بالكو المعنى ده برضو أنا قلت عليه مجتهدون إحنا كتير نركز على الأعمال صيام وصلاة وذكر وقرآن وننسى إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم إيه بقى أفضل خلق أفضل الأخلاق السماحة والصبر سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى هكذا شأن المؤمن هين لين. قال صلى الله عليه وسلم من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار سبب من أسباب العتك من النار طيب أفضل أعمال البر. أعمال البر اللي تتقرب بها إلى الله عز وجل واحد اطعام الطعام اثنين افشاء السلام ثلاثة ادخال السرور على قلب المسلم وادخال السرور ده نصا في قضاء الحاجة وقضاء الدين وتنفيس الكربة أحديكم بقى المجالات بسرعة واحد الصيام نعمل ايه علشان يبقى صيام فز كبير يليق بحال المجتهدين في رمضان كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ربما لا يقض في بيته النار شهرين ولا يطعم إلا التمر والماء وهذا الإمام أحمد يقول ابنه صالح جعل أبي يواصل الصيام ويفطر في كل ثلاث على طمر شهرين فمكث بذلك خمسة عشر يوم يفطر في كل ثلاث ثم جعل بعد ذلك يفطر ليلة وليلة لا يفطر إلا على رغيب أنا جاي بالمعنى حيو أحد إن أنت تتخفف في وجبة الإفطار وأحيانا تفطر مع مساكين كما كان يسمع ابن عمر ده حال مُكتَهد لانه هيكسر ذرة الكبر الجوا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما استكبر من أكل معه خادمه لو انت جبت الحارس اللي بيحرص للعمارة ولا جبت شخص عامل من العمال وعزمته تصور بقى واحد يكون غلبان قوي قوي قوي يعني ممن يخدم الناس يعني وتجيبه كده وتفطره معاك تكسر فيها هذا المعنى لا شك علشان يبقى صيام بمعنى الكلمة لابد أن تتحقق فيه معنى صيام الجوارح بل صيام القلب إذا كنت تريد أن يكون صيامك صيام المكتهدين فليصوم قلبك إزاي بقى الكلام ده بنسمعه كل رمضان صيام الخواص وخواص الخواص والكلام ده إزاي يصوم القلب صيام نافع عند رب العالمين إزاي قلبي أبقى صايم؟ تخلية القلب من الشواب اللي هي نسميها حيراثة الخواطر ان هو كل ما تلوح خاطرة يبتدي يستدفعها ويستشعر كأنها ماء يدخل جوفه واصل المعنى يعني انا لو لك كباية مية في رمضان قلت لك اشرب بس اشرب يا عم خفف على نفسك مفيش مشكلة لا. ولو انت بتمضمض مثلا وحاسس ان في ماء هيدخل جواك تعد تمالغ حتى لا يدخل هذا الماء في جوفك فيطلف عليك صيامك ايوه هو قلبك كده حشان كده بقى ايه المكالمات الكلام مع الناس الخواطر الشروط ده ده محتاجين ان احنا نطهر القلب منه فعشان كده يحتاج جهاد يليق بالمجتهد جهاد بمعنى الكلمة انه هو طول الوقت قاعد مركز حيكون الامر ده سهل عليه لو عنده اهداف ومالي وقته بالاعمال ومحدد بالضبط ان عندي شغل من الساعة كذا للساعة كذا في الوقت ده الوقت البريك انا بعمل فيه كذا وكذا لا انا هخليه هعمل فيه كذا محدد كل صغيرة وكبيرة علشان خاطر يقفل كل الابواب اللي ممكن تفسد على السيام عايزين في معاني الصيام يا مجتهدون هكذا واحد حراسة القلب من الخواطر في نهار رمضان رقم اثنين قلنا عايزين نفطر احيانا وجبة خفيفة اذا كان هذا يناسبه وايضا قلنا الافطار مع الفقراء زي ما اتكلمنا المجال الثاني صلاة وكثرة النوافل قام واحد الفريضة تحسين الفريضة إبراهيم بن يزيد قال إذا رأيت الرجل يتهاون في شأن التكبيرة الأولى فغس اليدة كمان الأخوات يتقلهم بقى معنى تاني يتقلهم الصلاة في أول الوقت وأمر الزوج طالما موجود في البيت بتحري تكبيرة الإحرام الأرقام بقى, الحاجات بقى الأعمال الفضة بقى الناس كانت بتاعمل حاجات كبيرة عند كان عبد الله بن غالب كما قلنا يصلي الضحى مئة ركعة مرة ابن شرحيل المسمى بمرة الخير مرة هذا كان يصلي كل يوم مئتي ركعة الامام احمد ورده كان ثلاثمائة ركعة وهو عن ورد عن السلف اكثر من هذا ايضا طيب علشان نوصل للمعاني دي يحتاج الامر الى تعود انا قلت من الاول خالص انا بتكلم مش عايز اقول كلام مبالغ فيه يحتاج تعود فانت ممكن يبقى وردك اتنشر الاول تعليه يبقى تلاتة وتلاتين اللي احنا قلناهم قبل كده كذا مرة تعلي الورد شوية يبقى خمسين ركعة إيه اللي هنتصل انه يبقى حاطط كده هدف انه انت تيجي في العشر الاواخر وتجيب متة ركعة مثلا ده بالنسبة لك جيد جدا وصلت الورد واحد زي عبد الله بن غالب وهكذا اللي جايب اكتر من كده يحاول يوصل احنا سنة قبل اللي فاتت الشباب اللي كانوا لسه في سنة قولة التزام جابوا في الاعتكاف ثلاثة يام متتابعة كل يوم ثلاثمية ركعة الناس في ليلة النصف من شعبان الناس اكتهدت في العبادة ثلاثين ألف استغفار وقيام الليل بحق أكثر من ألف آية وهكذا أنا بقوله له تدرج في هذا الأمر وحاول أن أنت تحط قدامك هدف كده يبقى هدف إيمانية يا جماعة احنا بدون الأعمال دي نعملها في حياتنا ولو مرة ومستحضر بقى انت بتعمل كده ليه؟ مزجد واقترب عشان ده زمان من صام رمضان وقام رمضان أفرأيت إن أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وأديت الصلاوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا من الصدقين والشهداء فده زمان رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأحد الأسباب كثرت الصلاة طيب أول حاجة قلنا إيه يكثر من النوافل ويجود الصلاة ويعتني بالقيام خاصة كان سليمان بن طرخان يقول إن العين إذا عودتها النوم اعتادت وإذا عودتها الصهر اعتادت صلى سعيد بن المسيب الفجر خمسين سنة بوضوء العشاء وكان يصل للصوم الأمر الثاني تحتاج إلى أن تصلح النهار ليصلح الله لك الليل قال رجل للحسن البصري يا أبا فعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري فما بالي لا أقوم قال قيدتك ذنوبك الأمر الآخر الذي يستعام به على مسألة القيام الخوف كان هشام الدستوي يقول إن لله عبادا يدفعون النوم مخافة أن يموتوا في منامهم مش عايز ينام خشية أن تكون هذه النوم التي لا يقوم منها يحتاج الأمر إلى مجاهدة وعزيمة كان ثابت المجناني يقول كابت نفسي على القيام عشرين سنة وتلذذت به عشرين سنة تنشط بالشوق والمحبة أخذ الفضيل بن عياد بيد الحسين بن زياد رحمه الله فقال له يا حسين ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول الرب كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني أليس؟ كل حبيب يخلو بحبيبه ها أنا ذا مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل غدا أقر أعين أحبائي في جناتي انظر يا مكتهد رمضان إلى اجتهادهم قالت امرأة مسروق والله ما كان مسروق يصبح من ليلة من الليالي إلا وساقاه منتفختان من طول القيام وكان إذا طال عليه الليل وتعب صلى جالسا ولا يترك الصلاة وإذا فرغ من صلاته زحف إلى فراشه كما يزحف البعير فلماذا لا تسجد وتقترب سجد سفيان الثوري سجدة بعد صلاة المغرب فرما رفعها إلا على أذان العشاء أبو جعفر الباقر كان يصلي كل يوم خمسين ركعة كان عمير بن هاني يصلي كل يوم ألف ركعة بلال بن سعد. كان على شيء لم يصنع في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كسرة السجود. الأمر الثالث، المجال الثالث سماع القرآن للقلب. أنا بقول قراءة القرآن هو المقصود لكن عايز أقول الآثر بقى. سماع القلب للقرآن. قال أبو سليمان الداراني: ربما أقوم خمس ليالي متوالية بآية واحدة أرددها وأطالب نفسي بالعمل بما فيها. ولولا أن الله يمن علي بالغفلة يعني بالنوم لما تعديت تلك الآية طيلة عمري لأن لي في كل تدبر علما جديدا والقرآن لا تنقضي عجائبه قلنا قتادة كان يختم في كل سبع وفي رمضان في كل ثلاث وفي العشر كل ليلة فلماذا لا تختم كل ليلة كما صنع ذلك عثمان وتميم الداري من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة الوتر الإمام النووي في كتاب الأذكار اسمعوا الكلام بنصه قال روى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زادان ابن عباد التابعي رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن ما بين الظهر والعصر ويختمه ما بين المغرب والعشاء ويختمه في رمضان ختمتين هكذا وروى ابن أبي داود بإثناده الصحيح هكذا صحها الإمام النووي في الأذكار أن مجاهدا كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل كان الحافظ ابن عفاكر صاحب تاريخ دمشق يختم كل جمعة وكان يختم في رمضان كل يوم وكان الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي يختمان القرآن في كل يوم مرتين وبلغ بالعبد الصالح أبو العباس بن عطاء أن ختم القرآن في اليوم والليلة ثلاث مرات استنى اللي فاتلت هتكلموا ليه وبصوا ليه ما استنى اللي فاتلت أحد الأخوات جابت ختمتين في يوم ومن بطوعنا يعني مش يعني حد من هنا ولا هنا ختمة في النهار وختمة في الليل لا إشكال المجال الرابع مجال الذكري والدعاء كان ورد أبي هريرة سنة عشرة ألف تسبيحة خالد بن معدان أربعين ألف تسبيحة أبو الدرداء مئة ألف أحي المئة ألف دي أقصى ما وصل إليه الإخوة في حد سمعي وصلوا الثمانين ألف ثمانين ألف استغفار استنادي بقى أحد الصالحين ممن أعرفتهم قريبا ورده اليوم مئة ألف ما شاء الله لقوله قبل أنا حتى اليوم قبل ما قلكوا تأكدت من المعلومة كنت أعرف أنهم سبعين ألف فإذا بها مئة ألف. هكذا كانوا يصنعون في الذكر وفي الدعاء الصدقة. عثمان بن عفان اشترى بئر روما بأربعين ألف درهم وانفق في جيش العسرة عشرة ألف. أبو بكر تصدق بماله عمر تصدق بنصف ماله وأتي يوم باتنين وعشرين ألف درهم. فما قام من مجلسه حتى فرقها وكان إذا أعجبه المال تصدق به سيدنا سلمان كان صدقته ثلث ماله طلح ابن عبيد الله كان يتصدق بنحو الخمسين ألف درهم عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له من عثمان بن عفان بأربعين ألف دينار فقسمها في فقراء بني زهرة وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين ولما أتيا لأمنا عائشة بهذا المال قالت سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسدين الجنة وقدم أبو أيوب الأنصار البصرة فنزل على ابن عباس ففرغ له بيته الذي كان فيه وقال لأصنعن بك كما صنعت برسول الله قال كم عليك من الدين قال عشرون ألف فعطاه ابن عباس أربعين ألف وعشرين مملوكا وقال له لك ما في البيت تصنع به ما تشاء هكذا ذكر هذا ابن أبي الدنيا في كتاب مكارم الأخلاق عبد الله بن عمر جاءه 22 ألف دينار في مجلس فلم يقم حتى فرقها وانا في محاضرة الصدقة حتى تنفقه شيخ ابن باز اتي بمليون ريال فما قام من مجلسه حتى فرقها وهكذا كان صنيعهم فمن سيقول كما قال عمر لان عشت. لا أدعنا أرامل أهل العراق لا يحتاجنا إلى أحد بعده. فمن يكون هذا لواءه لإن عشت لأدعنا الأرامل لا يحتاجنا إلى أحد بعده. من سيربح ثواب العمر في رمضان حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا. فمن سيكون عمرته هذا العام عكوف على الصلاة والذكر والقرآن؟ يظل الساعات يطوف حول بيت ربه كما كان محمد بن طارق يصنع كان كل يوم يطوف سبعين مرة من المجالات كذلك مجال الدعوة فمن سيستعمله الله ويجعله من خدام دينه فيفتح الله عز وجل على يديه هداية قومه قال ابن الجوزي أسلم على يدي مئة ألف وتاب الله عز وجل على يدي بمئتي ألف فمن سيكون هذا مجاله مجال البر لسيما بر الوالدة كان محمد بن المنكدر يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه قومي ضعي قدمك على خدي مين هيوصل للمعاندي هو ده المبتهاد في البر اضرب في كل الأبواب بسهم صلة الرحم الأخوة الورع وأكل الطيبات البكاء خاليا من خشية الله الإيثار التبتل تذكر الموت التعاون على البر والتقوى تعظيم الحرمات تفريج الكربات التفكر لا تدع بابا من هذه الأبواب إلا وتعمل فيه عملا فذا لتكون من أصحاب الهمم العالية قال صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثرية لتناوله رجال من فارس أصحاب الهمم العالية عين فوق متعلق بالسماء فمن سيكون رافعا للواء الاجتهاد في رمضان لا تكن بيتا بلا سقف بقدر الصعود يكون الهبوط فحذاري لا تمن تستكسر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فكسر كسر من عملك عود ما فاتك حتى إن فاتك يوم أو اثنان أو ثلاث ولم تحقق فيه أمنيتك اسمع كما كان ابن عمر يصنع إذا فتته الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعطق رقبة لا تيأس ولا تحزن فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون يومك يومك دقيقة دقيقة ثانية ثانية تحصر على الثانية في رمضان عليك أن تنجز كل يوم شيئا جديدا ردد على مسامعك كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد استعن به واستغث به يا حي يا قيوم يا من بك قيام كل شيء أقمني على ضربك حتى أجتهد في طاعتك فتكون لنا المنزلة عندك يا رب العالمين لا تحقرن من المعروف شيئا ولا من الذنوب شيئا ولا تدع بابا للخير إلا وطرقته وفرغ قلبك لله واعلم أن ما تفعله من خير يعلمه الله وأخيرا إن اجتهدت لا تنثر العقد قال الله ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافة أسأل الله تعالى أن يجعلنا في رمضان هذا العام من المجتهدين الفائزين نسأله جل في علام أن يمن علينا بحسن الصيام وحسن القيام وحسن تلاوة القرآن اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك